there إن شعرا من سبق شعرا الذين أنتم عليهم وينذر عليهم lâ hin anhum min qablna wa minha wa كيف كان عطية الذين من قبلهم كانوا أشد من قوتهم وأثار الأرض عنهم أثار مما من وجاءتهم وجاهمهم من بينات فما كان الله ليأمر فيعيدوا ثم إليه توجعون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعات وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة niye teferruq fa amman la'amana min as-salihat سبحان الله حين تنسون وحين تسبحون وله الحد في السماوات والأرض وعشيا وحين تضيرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أَنَّمَا أَدَتُوهُ وَجَاهَدَ بِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آياتِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا إِخْتِلَافُ هَالْسِنَةِ كُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ I love فيحيي منه الأرض بعد مؤتباه إن في ذلك لأليات قوم يحدون ومن آياته أنت قوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعمة من الأرض إذا Vallahu va fi alaheati ve alam. Vallahu va fi alaheati ve alam. Kullu kullu varin coşu. Ve mullu mullu varin coşu. وَقَالُوا مَثَلًا مِّنَ الْأَخْرَى فَسِقُنَّ لَعَلَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شِهَاكَاءَ فِيمَا وَزَغَتْ قُلُوبُكُمْ فَاعْتَدَوْا فِي الْسَّوَاء قَالَ تَخَافُلُنَّ كَمِثْلَتِكُمْ أَيُّهَ الْأَفْسُكُ كَذَلِكَ فَذِكْرُ مَعَ النَّبِيِّ وَمَنْ حَوْلَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلِيَةٌ أَمِنْ La tabdīla li khalqi-llāh, lā إذا مسنا سنا عمارا من بين ثم إذا ذاقون من رحمة إذا فريق. فريق منهم يحب مشكوا يفرو بما تينهم فتمتعوا فسوف تعلم All right. Değil buyum ya, ben ayat ya Ma bin. صَائِحَاتٌ وَلَائكُم لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَيُعَذِّبُ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن I'm or... الَّذِي يُغْشِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا عِندَكَ